Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min şurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa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 وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوان الأفاضل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينشر الأمن والأمان والسلامة والإسلام في هذه البلدة الطيبة وبين أهلها الطيبون أهل مزدا وأشكر الأخ المتقدم وأستغفر الله لي وله مما يقول بل والله أهل مزدهم أصحاب الفضل اتسمحوا لمثلي أن يجلس بينهم وأن نتدارس وأن نستفيد بعضنا من بعض ولست هنالك لولا ستر الله سبحانه وتعالى أسأل الله يقيلني ويقيله ويغفر لي ولو فيما قال إخوة الأفاضل بين أيدينا اليوم حديث من الأحديث العظيمة يقول الإمام مسلم في صعيحه في كتاب البر والصلة من صعيحه في باب تحريم الظلم والتبويبات من النوم رحمه الله يقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي درّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما.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 كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا الحديث العظيم الجليل احتوى كلاما متينا عظيما من كلام الرب جل في علاه ولا يخفى عليكم أن كل ما جاءنا من ربنا إنما هو وحي القرآن العظيم وحي من رب العالمين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكذلك السنة الغراء العظيمة الشريفة وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ميوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا وأشار إلى فيه الشريف صلوات رب وسلام عليه وهنا صنف آخر هو ما بين السنة والقرآن الحديث القدسي وهو الأحاديث التي يرويها سيد البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه والصحيح فيها من أقوال أهل السنة والجماعة وعليه جماهيرهم أن الحديث, النب... أن الحديث القدسي معنى ولفظا من الله معنا ولفظا من الله أوحاه إلى خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن معنا ولفظا من الله سمعه التكلم به الرب جل في علاه كلام حقيقي بحرف وصوت وسمعه جبريل عليه السلام وأنزله على قلب محمد حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن بإجماع أهل السنة كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأما السنة النبوية فهي المعاني من الله والألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الله بالمعاني فيعبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عنها بما يسره الله له صلوات ربي وسلام عليه بنصح تام وعلم دقيق وعربية فصيحة صلوات ربي وسلام عليه أما الحديث القدسي، فالصحيح أنه لفظا ومعنا من الله كذلك. كيف لا؟ وسيد البشرية والأمين على الوحي يقول: قال الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، فهذا الله قد قال هذا حقيقة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. طيب ما الفارق بين الحديث القدسي والقرآن من جهة؟ والحديث القدسي والحديث النبوي المعتاد من جهة أخرى الحديث القدسي القرآن قلنا كلام الله لكن القرآن محصور ما بين دفاتي المصحف ما بين سورة الفاتحة والناس معدودة سوره معروفة آياته محصورة في هذا الكلام المتين هو كلام الله لا حصر له لكن بالنسبة للقرآن يعرفه العلماء والمبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس هذا المعروف المحفوظ بين دفتي المصحف من أنكر منه حرف كفر ومن زاد فيه حرف كفر بإجماع العلماء ولكن الحديث القدسي لا معنى ولا أفضل من الله إلا أنه ليس متعبدا بتلاوته وليس داخلا فيما بين دفتي المصحف هو وحي أُوحى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفوارق بينه وبين القرآن أنه ليس داخلا فيما بين دفتي المصحف وليس هو معجز ومتحد بألفاظه كما هو حال في القرآن القرآن معجز ومتحد بألفاظه الحديث القدسي ليس متحد بألفاظه وليس متعبد بتلاوة ألفاظه القرآن يتعبد لله بتلاوة ألفاظه فلك في كل حرف تقرأه عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة يضاعف الله من لمن يشاء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بينما الحديث القدسي يتعبد بحفظه ومعرفته وفقهه وتعلمه والتدبر فيه وأنصطنبات الأحكام منه وأما تلاوته فلا يتعبد بتلاوته الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة وأما القرآن فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بالقرآن أما الحديث القدسي فلا يجوز أن يقرأ في, في الصلاة إلى فروق أخرى القرآن تابت كله بالتواتر الحديث القدسي قد يكون بعضه متواتر وأكثره من أحاديث الأحاد التي تثبت بالأسانيد الصحيحة عن سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه وأما القرآن فكله متواتر حرفا حرفا كلمة كلمة لفظا ومعنى من الله هذه بعض الفروق وأما الفرق بين بين الحديث القدسي والحديث النبوي فهو كما قدمت لك الحديث النبوي يكون المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأما الحديث القدسي فهو لفظا ومعنا من الله سبحانه وتعالى إذا ينبغي أن تستشعر وأن تسمع هذا الكلام العظيم أن هذا كلام الله أُوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله في هذا الحديث العظيم الذي نحن بأمس الحاجة إليه وإلى فهمه واستعابه وقد انتشر الظلم وامتدت الأياد إلى الأرواح يعني تزهقها وإلى الأموال تسرقها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وإلا من عاصم الله نسأل الله يعصمنا وإياكم وبلادكم الطيب هذه من جميع الفتن نحن بحاجة مهسة إلى أن نخشى الظلم إلى أن ترتدع أنفسنا النفوس تكسل النفوس تقسى تقسو القلوب تقسو والقلوب تغفل فنحن بحاجة ماسة إلى أن نذكر أنفسنا إخوان الأفاضل بين أيدينا يوم عصيب بين أيدينا يوم سلقف فيه بين يدي الله وتنشر فيه الكتب وتتتعير فيه الصحف وتسأل عن الصغيرة والكبيرة وتسأل عن كل شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فيا للعجب كيف يعني الإنسان يمد يده ليزهق نفس المؤمنة. يأتي يوم القيامة يسألك الرب سبحانه وتعالى. يأتي هذا المقتول يقول يا رب سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني أين العقول أين خشية الله ما بينك وما بين القبر إلا قليل لا تدري متى تلقى ربك لعلك الليل تنام فلا تستيقظ الصباح كيف تجعل في في عنقك دم مسلم أو ما لا مسلم تسأل عنه بين يدي الله؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم. كل من يفكر في إصلاح البلاد والعباد لا أقول له لا تتعب نفسك. نسنا بحاجة إلى أفكار خارجية ولا دساتير غربية ولا ديمقراطية زائفة ولا مصلحين من أوروبا ولا من كندا ولا من أمريكا. نحن عندنا الهدى كله. عندنا كلام ربنا سبحانه. الأمم كلها بحاجة إلينا. الأمم كلها شرقا وغربا الكافرة الفاجرة التي لم تعرف ربها ولم تطمئن بالإيمان به سبحانه هي بأمس الحاجة إلينا نحن الذين عندنا سعادة الدنيا والآخرة نحن الذين عندنا الاهتداء نحن الذين عندنا الضياء نحن الذين عندنا شمس الشريعة نحن الذين عندنا ضياء الاستقامة والهدى ولكننا إذا أعرضنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا وكما قال الله سبحانه وتعالى في أقوام يعني ضعفت قلوبهم وهنا الإيمان في داخلها قال الله في حقهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتيه بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أصلوا في أنفسهم نادمين الضعفت نفوس كثير من الناس فالتمسوا الحق في غير كتاب الله والتمسوا سعادة البلاد وطمئنانها في غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غير عقيدة التوحيد ونحن نقول إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق والذي فطر السماوات والأرض لا طمأنينة ولا سعادة ولا أمن ولا أمان ولا اجتماع لكلمتنا إلا بالعودة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى العناية بعقيدة التوحيد ونبذ الشرك وإلى العناية بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقام عليها والدعوة إليها والتحذير من الشرك والبدع بجميع أنواعها إذا وقع هذا فأبشر بسعادة الدنيا والآخرة أبشروا بالأمن والأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن والأمان والسعادة والطمأنينة إنما هو في توحيد الله سبحانه وتعالى مهما اجتمعت مهما, صف... مهما... مهما حاولت أن تجمع القلوب الله يقول لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم ما من الل... من الذي ألف بينهم لما صار المعبود واحدا والمحبوب واحدا والمبغوض واحدا هو ما خالف ذلك المعبود اجتمعت القلوب تالفت. لو أننا كلنا اجتمعنا على أن نحب الله وحده وأن نعبده وحده وأن نوالي ونعادي فيه وحده لا شريك له لو اجتمعنا كلنا على صراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على حب سنة نبينا وعلى الحذر والتحذير من البدعة وآلهاء لتآلفت القلوب لاجتمعت الكلمة لقوية الشوكة لصارت لنا قوة صحابة نبينا وقرأ التاريخ في كل المعارك كان أقل من ربع بل أحيانا في أحيان كثيرة وتأمل في التاريخ الصحابة ثلاثون ألف الكفار مية وتلاتين مية وأربعين ألف لكن ما ما ما سروا تلك القوة كيف قهرت ثلاثون ألف مئتي ألف من الرومان وتلت مائة ألف من الفرس دول في في زمانها كانت أقوى من أمريكا وبريطانيا في في زماننا كيف كسروهم إنها عقيدة التوحيد التي في القلوب النصر من عند الله ومن النصر إلا من عند الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إنه الإمام بالله سبحانه وتعالى إنه أقوام أقدامهم في الدنيا وأعينهم في الآخرة أبصروا تلك المنازل اشتاقت قلوبهم إلى جنات النعيم أيقنوا بهذه العقيدة العظيمة فما ساوموا فيها لم يساوموا فيها ولم يداهنوا في عقيدة التوحيد ولم يحاولوا أن يرضوا طرفا أو أن يجمعوا الأطراف في مساومة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل أيقنوا بعقيدتهم وأيقنوا بدينهم وأيقنوا بسبيل ربهم أن فيه النجاة والسلامة لما استقاموا على هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالنصر وأنزل عليهم النصر المؤزر. لا أريد أن أغطيل في هذه المقدمة يقول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه نبيه صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي والنداء بالعبودية في هذا الموطن هو شامل لكل, من لكل عبد ممن لأن العبودية نوعان عبودية خاصة من استجاب لربه وأعطاع واستقام وعبيذية عامة عبودية القهر والغلبة فكل من السماوات والأرض آت الرحمن عبدا كل من حتى من استكبر عن عبادات ظاهرة فهو عبد لله شآم أبا تحت سيطرة الله خلقه الله سبحانه وتعالى ويحيه الله ويميته الله ويرزقه الله مرغم استكباره على الطاعة ربه فهو عبد لله شام أبا وهناك عبد نسأل الله يجعلني وأياكم منهم أهل العباد العبودية الخاصة الذين استسلموا لربهم بالتوحيد وأقاموا لهم بالطاعة ووالوا باروا في عقيدة التوحيد هذا أهل العبودية الخاصة وأخص منهم أولياء الله أنبياؤه ورسله الذين قاموا بحقيقة العبودية الخاصة خاصة الخاصة صلوات ربي وسلامه عليهم الذين استقاموا على على ما يريد الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى لكن هذا النداء نداء عام لكل من خلقه الله سبحانه وتعالى داخل في العبودية الخاصة والعمّة يدعوهم الله سبحانه وتعالى وشرف كبير لك أخي الكريم أن تكون من عباد الله سبحانه وتعالى هذا شرف عظيم أن تكون ممن يعني خلقك الله لعبادة وحده لا شريك له وأكمل ما يكون العبد إذا حقق العبودية لله سبحانه وتعالى أكمل مقامات العبد أن يحقق العبودية لله ولذلك حينما يقال حرية حرية أعرف أن دع دعات الحرية دعات ظلاء ودعاء عبودية لغير الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان فطر أن يكون عبدا فهو إما أن يعبد الله وحده لا شريك له وإما أن يعبد الهوى وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد المال وإما أن يعبد السيارات وإما أن يعب أصناف من الأشياء هناك من يعبد الكورة وهناك من يعبد الموسيقى وهناك من يعبد نسأل الله السلام والعافية قد يعني اختلفت وتشابهت وتنوعت أهواء الناس فحقيقة الحرية التي يدعو إليها كثير من الناس في الحقيقة هي عبودية لغير الله وأشرف ما يكون العبد أن يحقق عبوديته لله وحده لا شريك له فيتحرر بذلك من عبودية كل شيء يتحرر من عبودية الدرهم والدينار ومن عبودية القبور والأولياء التي يزعمون أنها أولياء الصالحين يتحرر من عبودية كل شيء في السماوات والأرض إلا عبودية الله سبحانه وتعالى فأكمل ما تكون الحرية, فع الحرية فعلا أن يكون العبد حرا من هواه حرا من الجهل حرا من الضلال حرا من الشرك حرا من عبودية الدرهم والدنار عبدا لله وحده لا شريك له ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم لحاجة لهم ما خلقهم لفقر ولا لنقص تعالى الله عن ذلك وهو قيوم السماوات والأرض إنما خلقهم ليعبدوه أي ليأمرهم وينهاهم أي ليتقربوا إليه بالنوا... بالعبادات ليسألوا... ليسأله فضله ليتودروا إليه بالعبادات ليكونوا تحت أمره ونهيه لهذا الأمر خلقهم فمن صرف العبادة لغير الله فقد ضل عن, عن السبيل الذي خلقه الله له وقد خالف حقيقة العبودية التي خلق لها يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ولا يتألأ أحد أن يحرم عليه شيء أو يفرض عليه شيء ولكن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على الشيء على نفسه وأهل السلم يتأدبون مع ربهم فيقولون هذه أشياء يعني تفضل الله سبحانه وتعالى بإيجاب هذا الأمر على نفسه كما في حديث معاد أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على الإباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال لو أتدري ما حق عبادي على الله إن فهم فعلوا ذلك قال أن لا يعذبهم أو يدخلهم الجنة يقول أهل السنة علماء وآل السنة الذين هم في قمة الأذب وعلو المنزلة في الكلام عن الله وعن آياته يقولون هذا حق تفضل وإنعام حق تفضل وانعام تفضل الله سبحانه وتعالى به على نفسه وليس للعباد عليه حق حق مبادلة ليس للعباد عليه حق مبادلة أي أن العباد ينزمونه بشيء بل هو حق تفضل وإنعام الله سبحانه وتعالى أفرضه على نفسه وحقه على نفسه وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا فمن لقي الله لا يشرك به شيئا فحق على الله أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار نصر الله يوفقنا وإياكم إذا الله يحق على نفسه ويحرم على نفسه فما حرمه الله على نفسه سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم. قال العلماء الله حرم الظلم مع أنه مستطيع له وإنما يكون في هناك يعني يحصل التلاع على الله بتحريم الظلم عليه حينما يكون قادرا عليه. فالله مستطيع للظلم ولكنه حشى لا يظلم. الله لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد الله لا يظلم الخلق ذرة فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني هضم لا يطهضم من حسناتك شيء يوم القيامة وظلماً لا تزاد في سيئاتك شيء لم تفعله فلا يخاف ظلماً ولا هضماً فالله لا يظلم الخلق شيء سبحانه وتعالى بل هو أفعاله سبحانه وتعالى بين العدل والفضل أفعاله بين العدل والفضل أو بين الفضل والعدل والخلق عامة الخلق في فضله وبره وإحسانه وقد يعامل بعض خلقه بعدله وله في ذلك كله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الله قال حرمت الظلم على نفسي إذا الله قادر أن يظلم لكنه تنزه عن الظلم وليس في أفعال الله شيء من الشر لذلك يقول الله في مناجاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه والشر ليس إليك ليس في أفعال الله شر فكل أفعال الله خير كل أفعال الله خير وليس ولكن هذا لا يعني أن الله لم يخلق الشر الله خلق الخير والشر كل ما في هذا الكون هو خلق الله الله خالق كل شيء ولكن الذي خلق الله من الشر الشر يكون في المفعولات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كخلق إبليس كخلق جهنم كخلق الأمراض ولكنه يخلقها لحكمة بالغة لحكمة بالغة لأن الله عليم حكيم بالغ الحكمة سبحانه وتعالى أما من حيث فعله هو في خلقه لإبليس ففعل الله خير ففعل الله خير ولذلك العلماء قالوا إن في خلق إبليس فوائد عظيمة جدا أشياء عظيمة جليلة جدا وإن كان كل الشر الذي في هذا الكون إنما هو من جراء إبليس ما هو الخير في خلق إبليس ظهور أتار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ظهور أتار الله سبحانه وتعالى وصفاته وظهور سوق الجنة والنار وظهور التنافس على حمل الصالحات وتلك المنكرات ظهور أتار أسماء الله الرحمن الرحيم لمن يطيع الله ويجتنب نزغات الشياطين وظهور أتار أسماء الله العظيم والجبار والمنتقم وشديد العقاب في من استزله الشيطان وأخذ به ذات الشمال ظهور أتار أسماء الله التواب والبر والكريم لمن وقع في ذنوب ونسى الله يتوب علينا وعليكم ثم أناب إلى ربه وتاب إذا في خلق إبليس فوائد عظيمة جدا في خلق إبليس فوائد عظيمة كذلك يمثل العلماء بقطع يد السارق قطع يد السارق شر بالنسبة لي لذلك السارق لكن فيها للناس خير عظيم فيها حماية لأموالهم كذلك في قتل قتلى قاتل حينما لو لو أن حدًا يقام بأرضكم خير لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنطون ترى أربعين أربعين عاماً وأربعين حولاً وكما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله في القرآن ولكم في القصص حياة يقول الألبام لو أن حدًا واحدًا يقام لعلى قاتل يعني بعد أن تقام عليه يعني الشهود وتقام عليه ويثبت عليه الأمر لأنه قتل قتل عمد فيقتل سترى كيف ينزجر الناس عن يعني مد أيديهم لإزهاق أرواح المؤمنين إذا وإن كان هو شر بالنسبة لهذا الذي يقتل لكنه خير عظيم لبقية الأمة فإذا على كل حال أفعال الله كلها خير والشر ليس إليه ليس في أفعاله ولا في صفاته شر لذلك يقول علامة ابن القيم لو كان في أفعاله شر لأخذ له منه صفة وتعالى الله عن ذلك فأسماء الله كلها حسنة وصفاته في كمال الحسن والجمال سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم من ناحية اللغوية أصله النقص قال الله في سورة الكهف آتت أكلها لم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهو في المعنى الشرعي وضع الشيء في غير محله وضع الشيء في غير مقامه الصحيح فكل من وضع الشيء في غير مكانه الصحيح فقد ظلم فقد أساء، فقد اشترى، فقد ظلم، وذاخِلٌ في نصوص الوعيد الواردة في الظلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم يقسم العلماء كما صح بذلك السنة كذلك إلى ثلاثة أنواع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه أنس وعائشة رضي الله عنهما حديث يعني عن عائشة وحديث عن أناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله ظلم لا يغفره الله وظلم لا يتركه الله وظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى وظلم يغفره الله سبحانه وتعالى فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك قال الله في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم إذا لقي العبد ربه يوم القيامة مشركا به فإن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهنا لا بد لنا من وقفة لا نستطيع أن نتجاوزها بسهولة لأن حقيقة الإسلام قائمة على هذه القضية العظيمة ولا يمكن أن نزور هذه الزيارة إلى هذه البيضة الطيبة ونتجاوز هذه الحقيقة العظيمة ونغفل عنها حقيقة الإسلام كله يدكّوننا بها هذه الكلمة التي ذكرتها لكم إن الشرك لظلم عظيم لو تفضلت تصور ننول التصوير الله أحب. أقول هذه الأمر بارك الله فيكم لا يمكن أن نتجاوزه محبة لأهل هذه البلدة الطيبة ونصحا لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم الشرك إذا دُكِرَ يدكِّرُكَ بالتوحيد مباشرة لأن الشركة نقيد التوحيد والتوحيد هو دعوة الإسلام هو حقيقة الإسلام هو أصل الأصول هو رأس المال هو أساس العبادات كلها هو أسل, أسل الإسلام رأس الأمر الإسلام أول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأن لا يكون لك معبود ترجوه وتخافه وتتوسل إليه وتعبده وتصرف إليه العبادات غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر حقيقة مهما تكلم فيه يعني طلاب العلم وأهل العلم ومهما يعني أعطوا فيه من كلمات فلن يفوه حقه, يفوه حقه لن يفوه حقه لن يفوه حقه لأن من يتكلم في أي مسائل مسائل الدين بر الوالدين حسن للجوار صدقة الزكاة الحج أي مسألة من المسائل ما لم تقوم على ساق التوحيد ما لم تخلص لرب العبيد سبحانه وتعالى فستكون قائمة على سفاجر فنهر تنهار به في إدارة جهنم ولقد رأينا طوائف من أهل البدع ينتصب الواحد منهم يتكلم في دين الله يدعو إلى مسائل من الدين من الأخلاق أو الأشياء مهملا وهاملا وعامدا متعمدا لجانب التوحيد ضحك عليه ووضع له مشائخه في رأسه أن التوحيد يفرق الأمة ونحن نقول نعم التوحيد يفرق الأمة صحيح والتوحيد فرق الأمة العربية لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم لكن التوحيد فرقان بين الحق والباطل وماذا تصنع بأمة اجتمعت على الضلال وعلى الشرك ماذا تصنع بأمة يداهن بعضها بعضا ويضحك بعضها على بعض هذا يذبح لغير الله؟ وهذا يندل لغير الله وهذا يستغيث بغير الله وهذا يدعي أنه أنه صاحب عقيدة التوحيد يبتسم لهم ويسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم هذه أمة يمقتها الرب من فوق سبع سموات أمة لا تناصح فيها هؤلاء الذين يريدون أن يجمعوا الأمة بهذه بهذه الطريقة هذه داهنة ود ولو تدهنوا فيدهنون هذا هذا ليس إخلاص الدين لله هذه ليست طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ليست الشريعة التي جاء بها محمد صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يداهن منذ أن قام على الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى حينما أنزل الله إليه قولاً سبحانه وعند العشيرة كان أقربين منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بإقرأ ثم أرسله بالمدّتر لم يداهن صلوات ربي وسلامه عليه في دعوة التوحيد. ود لو تدهنوا فيدهنون. قالوا لو تعالى نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون هذه القضية لا يمكن أن تحتمل المداهنة ولا المساهرة ولا المسايرة ولا الابتسامات الزائفة ولا الاجتماعات الضالة هذه القضية من لم يصرح فيها بالحق كان غاشا للأمة والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا الله والرسول وتخلوا أماناتكم وأنتم تعلمون إن السكوت مثل هذه القضايا من أعظم الخيانة لدين الأمة وسيأتي هؤلاء يوم القيامة يسألون وبين يدي ربهم سيحاسبون كيف ترضى لعمك أو خالك أو حتى لعمة الناس ترضى لهم أن يلقوا بأنفسهم إلى جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا وتقول من أجل مراعاة المشاعر ومن أجل وحدة الكلمة ومن أجل وحدة الصف أي صف سيتحد على غير توحيد الله؟ وعلى غير فراد الدين لله وحده لا شريك له أي اجتماع سيكون على غير حقيقة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له هذه القضية من أظهر القضايا يقول أهل العلم وهذا كلام قريبا من كلام ابن القيم رحمه الله حينما كان التوحيد أعظم الحقائق والناس بأمس الحاجة إليه أقام الله عليه من البراهين والأدل الواضحات من ما تقوم به الحج على جميع الخلق. فالتوحيد والدعوة إليه ظاهرة في خلقك أنت وظاهر في آيات الله في القرآن ظاهر متواتر ما بين دفتي المصحف من أول آية إلى آخر آية في كتاب الله كما يقول ابن القيم رحمه الله قال بل نقول قولا جامعا أن القرآن كله في التوحيد القرآن ما نزل إلا لتقرير التوحيد إخوة الأفاضل هذه قضية القضايا ومسألة المسائل وأساس القضية ولا يجوز لطالب علم يعرف الحق أن يسكت على مثل هذه المسائل بدل أن نتكلم في القيل والقال ليكن حديث مجالسنا كيف نفرض الله بالعبادة كيف ننقذ الناس من الشرك من النذر لغير الله ومن عبادة الأصنام والأوتان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس له حق في أن يعبد العباد حق لله سبحانه وتعالى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى قل لو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع والله يقول له حتى يقطع العمل على كل بشري ولقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إخوة الأفاضل من دندن على غير هذه المسألة ومن بدأ وعنايته بالدعوة بغير هذه القضية فهو على خلل وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناصح حينما يبعث معادا إلى اليمن يقول له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله أن يوحدوا الله أن يقولوا لا إله إلا الله هذا هو أساس التوحيد هذا هي أساس الدين أساس الملة بل ما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب وما شرع الشرائع وما يقوم يوم القيامة سوق الجنة والنار وما جردت سيوف الجهاد ولا تحركت الجيوش الإسلامية شرقا وغربا إلا لإقام عقيدة التوحيد إلا لإقامة عقيدة التوحيد بل لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لله مبنيا على عقيدة التوحيد لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر هذه مكانته وهذه منزلته حق أن تبدل فيه كل الجهود فالظلم أعظم الظلم الشرك بالله الله يقول إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم بل هو أعظم الظلم يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يساوون غير الله بالله أتساوي الجاء العاجز الضعيف المفتقر إلى ربه من كل وجه بقيوم السماوات والأرض سبحانه الغني بذاته الغني باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هذا ظلم عظيم لا شك مهما بلغ مقام العبد فإنه لن يمكن أن يكون أعظم قدرا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنبينا كان يفتقر إلى ربه يتوسل إليه في كماله بل هو أعظم من حقق الافتقار إلى ربه والحاجة والابتهال إلى الله والتعبد بين يديه يقوم الليل حتى تتفطل قدماه يدعو ربه يتوسل إليه يسأله جنته ويخاف من ناره صلوات ربي وسلامه عليه يخشى ربه أكمل الخشية صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يضيع عقد زوجته فيبحث عنه كما يبحث الناس لا يعلم من الغيب إلا ما أوحى الله له صلى الله عليه وسلم فماذا سيكون عبد السلام أو غيره أو غيره ممن يزعم أنهم أولياء هادو لو كانوا أولياء فأسأل الله هل يكونوا في جنات النعيم والقضية ليست بيننا وبينهم القضية بيننا وبين من يرفعهم إلى مقام ربوبية ومن يصرف إليه من عبادات ومن يجعلهم آلهة مع رب الأرض والسماوات هؤلاء حاد لها ورسوله هؤلاء خالفوا عقيدة التوحيد التي جاء بها نزل بها آدم ودعا إليها نوح ودعا إليها إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى قبله صلوة رب وسلام عليهم أجمعين بل دعا إليها جميع الرسل وما أرسل من قبلك من رسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدعوة الأنبياء والمرسلين كلها قائمة على توحيد الله وعلى الحذر من الشرك لأنه لا يتم التوحيد ولا يتم عقيدة التوحيد للعبد إلا بأن يعرف الشرك ويحضره إلا بأن يعرف الشرك ويحضره ورأس الشرك صرف العبادة لغير الله واتخاذ الأنداد مع الله واتخاذ الأولياء وسطاء بين العبد وربه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لماذا يا ياخي تسفه بحالك تسفه بعقلك والله يقول من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه لماذا تذهب إلى عظام بالية لو كشف عنها القبر لكانت في أمس الحاجة إلى الدعاء لو تكلموا لقالوا اسمحوا لنا أن نصلي لرب الأرض والسماء تدعوها من دون الله تفتقر إليها وتترك الذي بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل خزائنهم الآن لا تنفد يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء بر كريم تواب عظيم حليم غني سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أشد من فرحة أحدكم كان في بيداء فضاعت رحيلته ثم وجدها قد استسلم للموت ثم استيقظ فوجدها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا فرح الله بتوبة عبده مع كمال غناء له لماذا تحتقر نفسك اكتفت حولك كل ما في هذا الكون مفتقر لربه لماذا تحتاج إليه الكل محتاجون لربهم فاسلك الطريق الصحيح إلى ربك ودع هذه المخلوقات وادع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى تفوزوا بخير الدنيا والآخرة يقول الله وجعلته بينكم محرما الله جعل الظلم بيننا محرما قلت أن الظلم ثلاثة أنواع هذا أعظمه الشرك بالله وظلم لا يتركه الله وما ظلم العباد بعضهم بين بعض ظلم العباد بعضهم بعض وهذا أمره خطير حقوق العباد العلماء يقولون أن حقوق العباد لا تغفر لا تغفر وإنما مسارها يوم القيامة المقاصة ولذلك يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم من كان له مطلبة فل يعتف يعني يستسمح منها في الدنيا أفضل أن يأتي يوم القيامة فإنه لا أمور هناك إلا الحسنات والسيئات ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درها ما لا هو قالوا بل المفلس قال بل المفلس من يأتي من أمة يوم القيامة بأجور صلوات وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا فيأخذ من حسناته في فيعطى يقتص للناس من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار نسأل الله السلامة والعافية إذا الحقوق العباد أمرها خطير إخوة الأفاضل وراقب نفسك أنت تخطئ في العباد بسمعك استماع كلام الناس من غير إذنهم خطا في خلق الله من استمع حديث قوم بغير إذنهم صب في أدنه يوم القيامة الآنك الرصاص المذاب. تخطئ في الناس بلسانك واللسان هذا من أخطر الأعضاء لأنه يلحق بأقوام ماتوا من مئات السنين ويدرك أهل عصرك ولو لم يكونوا في بلدك ويدرك من حولك فالرقاب الرقابة على اللسان من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه وأضمن له الجنة لخطورة اللسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بليال بن الحارث رب كلمة لا ينقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفة راقب هذا اللسان غيبة نميمة سخرية استهزاء والشيطان يأتيك بالحجج ويأتيك بالمسوغات ويأتيك بالأذونات حتى يوقعك الشيطان حريص يريد أكبر قدر من بني آدم يسيرونه وعافاني الله وإياكم في نار جهنم فيصطاد الإنسان في لسانه إذن ظلم الناس أمكن من لسانك أو من سمعك أو من بصرك احفظ بصرك من عورات المسلمين وقد ابتلينا في هذا الزمان وأسأل الله أن تكون بلدتكم هذه معافة مما ابتلين به في طرابلس من التبرج والسفور والبراطيل الفاسدة الكاسدة ولكني أقول تذكيرا أن المرأة ضعيفة العقل والدين وأن الملامة كل الملامة على وليها أولا فالواجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله فيهن ولا يتركهن فريسة للشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت النار فرأيت أكثر أهل النساء وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات موملات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها أهل بلادنا ولله الحمد أهل حياء وخير وطيبة ومن رجع إلى عشرين سنة ماضية يعرف هذا الأمر لله الحمد أهل حجاب وعفاف ولكن خلال هذه السنين الأخيرة اشتغل التلفاز مع الستلاية الفاسدة فأفسد أخلاق الناس هناك دعوات يا أخوان الأمر مخطط مدبر لم يكن صدفة وهذا الأمر له أصول تاريخية منذ حوالي 1800 بدأت الحملة الفرنسية على مصر ومن ذلك الوقت بدأ السعي الحتيت لكشف حجاب المرأة المسلمة وإخراج المرأة المسلمة عارية لتكون أولاً سببا لإفساد المجتمع المسلم وتانياً لتفسد هي في نفسها وليتربى جيل فاسد لا يعرف ربه ولا حياء عنده ولا خشية له لربه ولا تقوى في ذلك البيت فلا بد من كشف هذه المؤامرات الخطيرة التي قام على أمتالية على قام على عليها من أمتالي طه حسين وقاسم أمين وبرجبة وآخرهم القذافي وغيرهم ممن سار على طريقتهم دعاة للتبرج والسفور دعاة لخروج المرأة عارية متبرجة يدعون أن حياءها يكون في قلبها فقط لكن إخوتي الأفاضل ونحن نحب هذه البلاد وأهلها لا بد أن نكون ناصحين ونكشف هذه المؤامرة ونرد بناتنا وأخواتنا ونساءنا إلى الحجاب ردا جميلة نستر عليهم بلباس فضفاض يستر عوراتها ونلزمها بيتها إلا من حاجة لماذا خراجة واللاجة في الأسواق تطوف. هذا ظلم لها وهي تظلم نفسها وتظلم مجتمعها وظلم من وليها أن يسمح لها بهذا إذن احذر من ظلم العباد بسمعك وبصرك ولسانك الأمر الأخير من أنواع الظلم ظلم العبد بينه وبين ربه بالذنوب التي ليس لها فيها حق لمسلم وهي دون الشرك هذه يغفرها الله سبحانه وتعالى بالكفارات وبالصلوات وبالصيام وب التوبة كذلك وهذه يقسمها العلماء إلى صغائر وكبائر إلى صغائر وكبائر أما الصغائر فهي محل تكفير كما ذكرت بالعمرة والحج والصوم وغير ذلك وأما الكبائر فقد اختلف العلماء بعضهم يراها أنها تكفر بالصلوات والصوم وحج بيت الله الحرام وبعض العلماء يقولون لا بد فيها من توبة على كل حال هي محلها المغفرة إذا تاب العبد منها واستغفر ربه وأنا ولو لقي الله عند وادي الدنوب يعني مات على كبائر فإنه تحت مشيئة الله كما هو معتقد أهل السنة والجماعة إما يعدبه بمقدار ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة وإما أن يغفر الله له ابتداء إذا كان عنده حسنة التوحيد ويدخله جنات النعيم كما جاء في حديث البطاقة ثم قال الله فيما يروي عنه نبيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فنحن في أمسل الحاجة إلى هدى الله سبحانه وتعالى وإلى أن يبصرنا بتفاصيل ما يريد منا سبحانه وتعالى وهنا بد من وقفه أن الهدى إنما يلتمس من الله ومن كتابه ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والهدى كما لا يخفى عليكم النوعان الهدى نوعان هدى رشاد وبيان وهذا يطلب من الله سبحانه ويطلب من عباده يعني من العلماء ومن طلاب العلم أباس أن تأتي للعالم فتستفصل وتسعى على الحلال والحرام هذا طلب للهدى ويطلب من الله تقول اللهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في قيام الليل اللهم يا رب جبرايل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله يمرغ رأسه في التراب يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ولذلك أنصح كل طلاب العلم أن يعرف أن أول خطوة يضعها يضع أقدامهم فيها في طلب العلم هو اللجوء إلى الله والتضرع إليه أن يهدي قلبك ويشرح صدرك وأن لك طلب العلم فإن النواصي بيد الله والقلوب بين أصابعين من أصابعه سبحانه وتعالى والهدى إنما يملكه صاحبه سبحانه إذن هدى البيان والرشاد هذا يطلب من الله ويطلب من الخلق استرشادا ولكن لا بد أن يعرف أن العلماء الذين يطلب عنهم العلم هم علماء أهل السنة المعروفين بسلام العقيدة وصواب المنهج واستقامة المنهج ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب العلم ولا يطلب الفتاوى ولا يطلب الحق ولا يطلب الهدى من أمتال القرضاوي والبلاوي من أمتال هؤلاء الذين ضلوا عن السبيل وانحرفوا عن الصلاة المستقيم لم يقيموا لعقيدة التوحيد قيمة ولم يرفعوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رأساً بل جمعوا في كتابه في كتبهم حلالا وحلالا وسموها حلالاً وحراما بل كلها حلال وحلال يعني يستحي الإنسان من ذكر حالهم ويفاخر المسكين أنه يستمع لفلان وفلان وفلان من من المغنين والله إني أحترم هذا المجلس أنا أذكره يا أنا أذكر من يستمع له من المغنيين والمغنيات يفضل ويكرم مثل مجلسكم المبارك عندكري هذا هذا لو عرض على عامة الناس لفقه أنه لا يمكن أن يكون هذا يعني عالما أو يستفتى أمور يتورع عنها عامة الناس هو يصرح بأنه يستمع لفلان وفلان من المغنين والمغنيات كيف يكون هذا عالما؟ كيف يكون هذا عالما؟ إذا ما عرفنا نحن العلماء العلماء هم أصحاب الأعقيدة السلفية الصحيحة الذين لهم عناية بعقيدة التوحيد ولهم عناية بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهم تقوى وخشية وورع في دين الله وفي الحلال والحرام وفي تبليغ دين الله تظهر التقوى على أفعالهم وأقوالهم وفتاويهم يخشون الله فيما يقولون وما يأتون وما يتركون. رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء وأهم معرفون عندكم والله أعلم. إذن سؤال العلم يسأل العلم الهدى هذا من الله ويسأل من العلماء. الهدى الثاني هدى التوفيق. هدى التوفيق هذا لا يسأل إلا من الله. وفيه نزل قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسل الله العظيم أن يهدي قلبي وقلوبكم ويأخذ بناصية وناصيتكم إلى البر والتقوى هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى هذه لا يملكها إلا الرب جل في علاه هو الذي بيده النواصي وبين أسباعه سبحانه تقليب القلوب وأنصحك في هذه أن تطيل القيام الليل وأن تطيل السجود للرب سبحانه وتعالى أضم اللجوء إليه وهذا هو الذي يربينا عليه هذا الحديث يريد أن يربطك بالله يريد أن تستشعر فقرك دائما إلى الله. إياك أن تفكر أن تقول تعلمت واتديت واكتفيت. إياك إذا دار هذا في خلدك فعلم أنك قد فتحت باب الخذلان إذا دار في خلدك يوما ما أنك استغنيت عن المولى في الاهتداء أو في العلم أو في البصيرة أو في معرفة الحق أو في الوصول إلى الحق. إذا دار في خلدك أنك قد اكتفيت عن ربك فقد فتحت باب الخذلان الخذلان هو أن يكلك الرب إلى نفسك هذا تعريف الخدلان الخدلان أن يكل الله العبد إلى نفسه الحديث يريد أن يربيك على دوام الافتقار إلى الله وهذا من كمال النصح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال الرحمة والبر والإحسان من الرب بعباده المؤمنين أن تكون دائما في اهتدائك وفي أكلك وفي شربك وفي لباسك وفي حاجاتك دائماً مفتقراً إلى الله سبحانه وتعالى. ياك تفكر أنك تستطيع أن ترفع هذه بدون حول الله وقوته. ولذلك كان من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. سر التوفيق أن تعرف أنك ضعيف، لولا قوة الله، وأنك ضال، لولا حد الله سبحانه وتعالى، وأنك جاهل، لولا يعلمك الله سبحانه وتعالى، وأنك لا حول ولا قوة، لولا أن يجعل الله لك الحول والقوة. ولذلك في مقامات العبادات أنت بحاجة ماسة إلى مقام معرفة النعمة والانتنان لله عليك بها. ياك أن تحدّيتك نفسك إذا قمت الليل وصمت النهار أن تحدّيتك بالإعجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا أعمالكم لا تبتلوا صدقاتكم بالمني والأذى. ياك أن تحدّت نفسك. يا أرد اشتد معالك أدي. ياك نحن في قمة الفقر. والله لولا الله كلا والله ما صلينا ولا حجينا ولا تصدقنا ولا حجينا الفضل كله لله والبر كله لله واعلم أنك إذا عملت الحسنة فبفضل الله عملتها وإذا تركت السيئة فببر الله وإحسانه وكناءته تركتها فأنت في الشكر محتاج أن تشكر وما زلت محتاجا أن تشكر حتى توضع في قبرك لأنك إذا وفقت إلى شكر الشكر تحتاج إلى أن تشكر ذلك الشكر فما زلت في حاجة إلى الشكر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فأعظم ما يستنبط ويستفاد من هذا الحديث أن الحديث يربيك على دوام الافتقار إلى الله وطلب الهدى منه والحاجة إليه والافتقار إليه والاستشعار بره وإحسانه وفضله عليه وأنه لولا الله لكنا من الضالين لكانت البهائم خيرا منا يقول الله عن من حرموا لدة التوحيد إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أضلوا سبيله يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم الجوع الجوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس الضجيع الجوع الجوع إذا ألم بالعبد نسأل الله السلامة والعافية أمر خطير قد يدفع الإنسان أن يقع فيما حرم الله من المكاسب ولذلك نبه عليه الحديث أنك إذا جعت لا تمد يدك إلى الحرام طيب ماذا أفعل؟ التجأ إلى الله سبحانه وتعالى التجأ إلى الذي أنزل الماء من السماء فشق الأرض وأنبت الحب وإطعام الله إما بتيسير الطعام لك مباشرة وإما بتيسير الأرزاق وكل ذلك إطعام من الله كل ذلك إطعام من الله سبحانه وتعالى ولذلك حق لربك ألا تأكل طعاما إلا وتقول بسم الله وإذا انتهيت منه تقول الحمد لله تتني عليه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا فكم من المنا لا كافية له ولا مؤوي الله هو الذي أطعم وسقى فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبأ ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وعينبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم من الذي خلق كل هذا من الذي أخرج الحب الله سبحانه وتعالى إذن حتى لا تمد يديك إلى الحرام من الله سبحانه وتعالى واسأل الله الطعام حاجة العبد إلى الطعام تدل على فقره وحاجته إلى ربه فالواجب عليه أن يسعلى ربه والواجب عليه أن يسأله من طرق الحلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام فالواجب على الإنسان أن يسعلى الرزق من الله من الطرق الحلال وهذه معاملة معادلة عظيمة أبان عنها القرآن كثيرا أن الله تكفل بالرزق وأمر بالعبادة وأمر بالطاعة وأمر بالاستقامة على الشريعة فلا يجوز لك أن تطلب ما تكفل الله لك به تاركا ما أمرك الله به أو منهمكا أو منتهكا لما حرم الله عليك الأرزاق محدودة يا جماعة الخير إذا كان قد كتب الله لك مليون فستكسبه فاطلبه من حلال. وإذا طلبته من حرام فلن يأتيك غير ما كتب لك فلماذا تكسب الآثام لماذا تمد يديك إلى ما حرم الله ولا أن يأتيك إلا ما رزقك الله سبحانه وتعالى قال الله فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم العباد يخرجون من بطون أمهاتهم عرات فيكسهم الله إما يعني بما يسخر الله للعبد أن يشتري فيكسو نفسه أو أن الله يسخر لك الوالدين فتَفَيَحْنُ قلوبهم عليك فيشترون لك الملابس ويكسونك. قال العلماء اللباس هنا أعم من هذا اللباس من هذا اللباس المعروف فيدخل فيه اللباس المعنوي واللباس الحسي واللباس المعنوي أعظم أجل وأخطر وهو لباس التقوى. قال الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير. وهذا أعظم اللباس، لباس الديانة، لباس التقوى، لباس الخشية، لباس المراقب لله، طاعة الله واستقامة على دينه. ترى الرجل، ف يعني تسمع كلامه، فيزدان في عينك، ولو لم تكن الملابس راقية، لما تسمع من حسن المنطق وحسن الكلام وزينته، وترى الرجل فيزدان في عينك، فإذا تكلم رأيت من الكلام العجيب المنحرف عن الصراط المستقيم فيتزهد فيه العين ويسقط من العين لماذا لأنه لم يتحل باللباس التقوى ذلك خير فأعظم اللباسين اللباس المعنوي تسأل ربك هذا اللباس وهذا اللباس والإنسان بحاجة إلى هذا وهذا فيسأل ربه وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون ربهم كل شيء علمهم نبيهم أن يسألوا كل شيء وأن يسأل الناس شيئا فكان أحدهم لو سقط منه يعني صوته أو الحبل الذي يقود به ناقته لا يقول لأحد ما ينزل بنفسه ويأخده يقول باعة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أسأل الناس شيئا كما هو حال جرير معبد الله البجل وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ثم قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم هذه عظيمة جدا إذا خلصت من الظلم والتجأت إلى ربك إنك مع ذلك لا بد من أن تخطئ الخطأ خلاف الصواب الخطأ خلاف الصواب وهو إما وقوع في معصية وإما تقصير في طاعة إما وقوع في معصية وإما تقصير في طاعة كيف يعالج هذا الخطأ؟ يعالج بالتوبة إلى الله والاستغفار والإنابة إليه وهذه حال المؤمن دوام الاستقامة فإذا وقع الخلل والزلل إما بتفريط في طاعة أو وقوع في معصية ومخالفة يعالج ذلك بتعجيل التوبة إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والتوبة شروطها خمسة الإخلاص لله والندم والإقلاع والعزم أن تعود والعزم أن لا تعود وأن تكون في وقتها وأن تكون في وقتها يعني قبل أن تغرغر قبل أن تبلغ النفس الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها وإذا كان حق الإنسان من البشر فإنه يجب أن ترجع الحق إليه هذه شروط التوبة والاستغفار من أعظم النعم ونحن نحمد الله ونتني عليه أنه التواب سبحانه يتوب على عباده يفتح لهم باب التوبة ويقبل منهم توباتهم هذه نعمة هذا بر هذا إحسان هذا فضل إنعام من صاحب الإنعام سبحانه وتعالى أنه فتح لك باب التوبة ولولا هذا باب لا يأسة القلوب ولا يأسة النفوس ولا وقع عند القلوب تضجر لكن الحمد لله الحكيم في أحكامي وأفعالي وفي مشارعه سبحانه وتعالى فإذا قصرت أو وقعت في الدنوب ولا بد تعالج نفسك بسرعة التوبة إلى الله والإقلاع والندم والاستغفار وعالج السيئة بحسن خير منها إن الحسنات يذهبن السيئات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت مرأة في الطريق يقول فما تركت شيئا مما يفعله الرجل مع زوجته إلا فعلته إياه معها إلا أني لم أطأها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى وقال أين الرجل قال أصليت معنا قال نعم فقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل علي قوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وهذا من فضل الله وإحسانه وبره وهذا من منهج السلف أنهم كانوا يعالجون التقصير والذنوب بالتوبة إلى الله والاجتهاد في الطاعة كان بعض السلف إذا فاته العشاء قام ليلة قام ليلته وينبغ لسان أن يعالج هذه النفس ولا يتركها تخلد إلى الاستكانة وإلى الدعاء وأن تتعود على الدنب وتتعود على التقصير ثم قال الله سبحانه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني حتى لا يخطر في قلبك أن الرب محتاج إليك ولذلك يدعوك أن تعبده وتستغفره يبين الله لك أنه في كمال الغنى سبحانه فلم يضر الله أحد ولذلك جاء في بقية الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء لأن أهل الإيمان والتقوى سيكونون من أولياء الله ملوك الدنيا حينما يكون الجنود في طاعته يزداد بذلك ملكه ويقوى أما الملك الجبار ملك السماوات والأرض فإن كون الخلق أجمعين كلهم تحت سمعه تحت طاعته وعلى تقوى وكلهم على أتقى رجل فإن ذلك لا يزد في ملكه وهذا من كمال غنى سبحانه وتعالى والعكس بالعكس لو كانوا كلهم على أفجر قلبي عبد من العبيد فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيء وهذا من كمال غنى الله سبحانه وتعالى وهذا يبعث في العبد دوام اللجوء إلى الله والتضرع إليه اسم الغني هذا يبعث في العبد دوام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى هو غني عنك وأنت المحتاج إليه سبحانه وتعالى غني عن عذابك غني عن عبادتك ولكنك أنت في حاجة ماسة إليه وإلى توفيقه وتسديده وأن يقبل حسناتك وأن يعفو عن سيئاتك وأن يأخذ بناصيتك وأن يتقبل حسناتك وأن يعينك على الطاعة وأن يجيرك من المعاصي كل هذا العبد محتاج إلى الله أو أم الله ففي كامل الغنى سبحانه وتعالى والعبد قد يؤدي ربه يقول الله في الحديث يؤديني ابن آدم, ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر لكنها أدية لا يلزم منها لحوق الضرر بالله سبحانه وتعالى أدية تدل على سوء أدب العبد وأنه يجب أن يتأدب مع ربه وأن الله يبغض من هذا الكلام ولكن هذا لا يعني أنه يضر الرب الرب في كمال القوة والمنع والعزة والسؤد سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأطيت كل واحد مسألة لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهذا من باب ضرب الأمتال وإلا فالمخيط لا ينقص من البحر شيئا قال الله سبحانه وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط الجمل لا يلج لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة وكذلك الإبرة إذا أدخلت البحر ماذا تأخذ؟ لا تأخذ شيء لذلك قال الخضر لموسى بن عمران علي عليه الصلاة والسلام إن مثل علمي وعلمك وعلم علم علم إلى علم الله إنما هو كمثل هذا البحر المخيط إذا يدخل في البحر لا شيء علمنا بالنسبه لعلم الله لا شيء فعلمه أحاط بكل شيء سبحانه وكذلك ملكه سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وأهل السماوات والأراضين قاموا في صعيد واحد وسألوا الله كل مسألته لم ينقص ذلك من ملك الله شيء لأنه الغني سبحانه يقول للشيء كن فيكون بيده مقاليد كل شيء خزائنه ملأ لا تنفد سبحانه وتعالى وهذا كله يبعث في العبد اللجوء إلى الله والتضرع إليه وسؤاله الحاجات وحده لا شريك له والحذر من سؤال غير الله ومن التوجه لغير الله ومن دعاء غير الله ومن الاتكال على النفوس أو الاتكال على الأشياء وبعض الناس لا يفهم من التوكل إلى التوكل في الحاجات المادية ويغفل أن أعظم التوكل أن تتوكل على الله في صلاح دينك وصلاح قلبك وصلاح أخراك وفي دخولك الجنة وفي سؤال الجنة توكل على الله وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب فإذا كمال لغي الله يذكر العبد ويحيي في قلبه التوكل عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ودوام الفقر إليه والتدلل والتضرع بين يديه ثم قال الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه إنما هي أعمالكم الله لا يظلم الخلق شيء سبحانه وتعالى والأعمال قد قدرها الله سبحانه وتعالى لكن العبد لا يعلم ما قدر الله ونحن في أمر قد فرغ منه كما صح في السنة ولكننا نعمل فكل ميسر لما خلق له ولا يجوز للعبد أن يقصر في الطاعة أو أن ينهمك في المعاصي معتلما بالقدر لأن القدر سر الله في خلقه لا يعلمه العبد إذن الواجب عليك أن تجتهد في طاعة الله وأن تجتنب ما ما نهاك الله عنه ثم إذا جئت يوم القيامة فإنما هي أعمالك يجازيك الله بها والمجازات منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة فيجازي الله بعض خلق بعض خلقه الكفار والعلماء يجازيهم الله بحسناتهم في الدنيا والمسلمين المؤمنين قد يجاز العبد ببعض ذنوبه بالإبتلاء وال والامراض في الدنيا وأما في الآخرة فهي دار الجزاء حقا وهناك يظهر حقيقة الجزاء حينما تتطاير الصعف وحينما ينصب سوق الجنة والنار وحينما ينصب الموازين ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكف بنا حاسبين وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن هناك تظهر حقيقة المجازات ولذلك سماه الله يوم الدين يوم الجزاء فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى كل هذا الكلام يدفع إلى العناية بالنفس وعناية بالقلب الحذر من الظلم معرفة الرب والاستقام على دينه معرفة الرب بالحاجة إليه والافتقار إليه وحده لا شريك له في كل حاجاتك أكلك وشربك ولباسك واستغفار ذنوبك التي قصرت فيها وأن الله في كامل الغناء ثم التعلم أن في آخر الأمر إنما هي أعمالك التي ستجاز بها أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم وليتقبل منا ومنكم وأعتدر على الإطالة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا باليقين هذا الجلال والإكرام اللهم احفظ هذه البلدة يا سميع الدعاء وانصر فيها التوحيد والسنة واحفظ أهلها يا حي القيوم واختم لنا ولهم بالتوحيد والسنة وجنبنا وياهم الشرك والبدعة واستر على نسائنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع كلمة بلادنا على البر والتقوى وجعل ولايتنا في خافك إلى الحق بسل الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا لي وصحبه أجمعين وأترك المجال لشيخنا الشيخ محمد حفظه الله واعتذروا على الإطالة. سبحانك اللهمحمدك شهدا لا إله استغفرك Allahü Teala Şeyh Khair al-Jaza'k ala hadi ihtilalı